موقع رياض القرآن يقدم يقعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوملت قل الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقين لهم تعالى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 والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لا اخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم يقولون صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء منهم يمسقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ترهني دما اتاهم الله من فضله. بما آتاهم الله من فضله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 سُبْحَانَ اللَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ كَانَ قَنْبُهُ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَّ السُّوسُ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْنِيَاءَ كَلَّا تَخَافُونَه وَخَافُونِ إِن كنتم إن كنتم مؤمنين